اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءدون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم يصلح لكم اموالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فازا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 الوضاءة المباركة التي ينشرع الصد ويطفئن الفؤاد إذا نظر إليها ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهذا الجمع المبارك مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد فهو حبيبنا وهو الذي علمنا أن نحبكم في الله فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المحبين المخلصين إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة التراب هذا هو اللقاء الرابع هذا هو اللقاء الخامس في الكلام عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان معكم اللقاء الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان محمد رسول الله ثم اللقاء الثاني بعنوان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم اللقاء الثالث بعنوان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ثم اللقاء الرابع الماضي الذي كان بعنوان لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة وتحدثنا عن جزء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشمائل التي ينبغي علينا معشر المسلمين أن نقتدي بالنبي فيها وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا حتى أن بعض علمائنا من الأهل الدعوة من هذا الواقع قد ألفوا موسوعة كبيرة في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاربت أو هي اثنى عشر جزءا اثنى عشر مبلد جمعوا فيها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسموها نظرة النعيم من أخلاف سيد النبيين أو سيد المسلم صلى الله عليه وسلم في أخلاف المسطدى صلى الله عليه وسلم فأنا في البداية كما اعتذحت في بداية الكلام عن النبي عليه وسلم أعتدوا إليكم الآن إذ أنا في اللقاء الماضي تحدثنا عن ثلاث نقاط فقط نحاول أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها ونحاول الليلة نحاول الليلة أن نتحدث عما تيسر لعل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا على الابتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه نسأل الله تعالى أن يجمعنا به في أعلى جنات الخلف ويأتي السلسلة التي تحدثنا فيها عن خمس نقاءات هذا هو نقاء خامس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من السلسلة الأولى فبهداء المفقدة الذي تحدثنا فيها عن من قبض الأنبياء فلقاء عن نبي له ثم لقاءين عن النبي له ثم لقاءين عن النبي له ثم لقاء عن النبي له ثم لقاءات عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو لقاءها الخامس كتمة للقاء الماضي الذي كان بعنوان لقد كان لكم في رسول الله تثبت الحسنة تحدثنا في الفصل الماضي عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحدثنا عن قوة وشجاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورغم قوته وشجاعته فهو متواضع، فتحدثنا عن تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا كان فبياً، كان شجاعاً، ومع ذلك. لو تجرأ عليه أضعف الناس لو تجرأ عليه جاهل من أضعف الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستخدم طواته في أن يرد عليه ولا يستخدم لسانه وإن كان لسانه يستطيع أن يذم أو يمقى ببلاغة لا يستخدم النبي لسانه بل لا يستخدم النبي دعوته المستجابة في أن يدعو عليه تعرض النبي للأذى ومع ذلك حلم. تعرض النبي لإيذاء ومع ذلك صبر. تعرض النبي للضرب ومع ذلك عفى. تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لشتى أنواع البلاء ومع ذلك صبر. صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كلمتك عن تحمل النبي للشلاء من تفهم قصورة؟ ولو كلمتك عن صبر. النبي صلى الله عليه وسلم منتهى مقارنة حتى عند بعض العلماء حين أراد أن يندفع صبر النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يندفع صبر النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ماذا قال وربما لا تفهم الكلام جملة يقول هذا الرجل يتحن لصبر النبي صلى الله عليه وسلم اصلي عليه يقول صدر الصبرة فاستجار به الصبر حتى قال الصبور للصبر صبره فهمت صبر الصبر فاستجار به الصبر حتى قال الصبور للصبر صبره يعني النبي صلى الله عليه وسلم صابر صبرا طويلا صابر النبي الصبر صابر الصبر فاستجار به الصبر تمام صبر أن يتعلم الصبر من الصبر محمد صلى الله عليه وسلم إذ أن الصبر وإن كان لو كان شخصا لنفع صبره أمام صبر النبي عليه الصلاة تستجارب الصبر يعني الصبر أنني نحقني مش أدرك تستجارب الصبر حتى كان الصبر اللي يومين النبي عليه الصلاة حتى كان الصبر للصبر صبرا أظم يا صبر فعلّم النبي صلى الله عليه وسلم الصبر كيف يكون الصبر بأبي أنت وعمّي ونفسي وروحي يا رسول الله والله يخلق والله esos سعادة أيّ ما تعادة لبّة أيّ ما لبّة طرقة حين نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعادة ونت تنكلم عن النبي أما لا شوفته في الرؤية أما لا شوفته بالحقيقة أما لا شوفته بأيده أما لا زرته بالجمّة صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ومالك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنت حميد مجيد فالنبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المنزلة وهذه الكرامة وهذه الدرجة عند الله يجل كان يستطيع لا أن يقابل الأدى برد الإساءة مثلها وإن كان الله سلم على قد قال له وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن كان الله سلم على قد قال له وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين وإن كان الله سلم على قد مدح أو ذكر في مأرض المكش في مأرض المكش في القرآن قوله جل وعلا في صفات المؤمنين في سورة الشورى ولمن انتصر ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل لكنه قال ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور لكنه قال فمن عطى واصلحا فأجره على الله لكنه قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الحسنيين فإن كان في بعض الأحيان ينبجي أن ترد الإساءة بإساءة مثلها ليعلم الظالم قدرة الحق على الانتصار إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون أجره على الله ودائما تقضر بهذا المفد ليتعلم الإنسان من أخلاف النبي عليه الصلاة فيقبل نذكر هذه الأخلاف من نبس سر والذكر والزندنة والكفص لا لا إنما هي تواجد تتعلمها لتخرج لتعلم. لتعلم ثم تعمل كما أمرك الله لقد كان لكم في رسول الله أصل بالحسن تتعلم عذم الأمور تعلم الحلم من النبي تعلم الصبر من النبي تعلم اتمنى بتحمل من النبي صلى الله عليه واله وسلم فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم اختار العب هذا المثل اضربه دائما فيكوا تقول لو قاعدين كده في المسجد وذكر عليه وزن مليونير قال كل اللي قاعد هاديله 100 كل اللي قاعد هاديله 100 دخل وزع على كل عالم 100 جنيه وروح لواحد كده قال له انت بقى بالذات مش مديك ده مسكين مش مديك بياكل مش مديك مش مديك فقعد حزين كله خده هو قاعد مكسور الجناح كله قد جوه بركاطر وجروف وهو الذي جلس حزينا كئيب دخل واحد ملياردير بيحب المسكين ده ملياردير مش مين بيحب المسكين ده شوف قاعد عياط قال له مالك قال له كل المليونير ادى لكل معللا قال له هو مليونير اه ادالهم كام 100 طيب أنا اللي هديك أنا بقى يديله قد ايه يديله 100 لازم يرفع دمنا لازم يعذر دمنا لازم يغني دمنا الناس انا اللي عنده شيك ب 100000 جنيه ب 100000 جنيه قال عمره ما هيديله 100 زي ما الاوليه أو... او مليون جنيه و100 انت برضه واجزاء سيئة سيئة مثله لو انت كتبت نفسك انما فمن عفا واصلح فاجره على مقل الله الذي لا يعلم يكفيك ساتر كما الذي قال اذكرك عليه هو الملك يكفيك ان الذي سيعطيك وسيرد وسرد مظلمتك وسينتصر لك ويدافع عنك انه القوي الغني الكريم سبحانه وتعالى فيكفيك فيك شرطاً أن الله سيدافع عنك قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا دانت لو دفع عنك ربنا يبقى أنت خاتل أنك من المؤمنين ويكفيك شرطاً ويكفيك تعديلاً أن الذي عدلك هو الله جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا فانظروا كيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم وحلم النبي وتحمل الشدائد صلى الله عليه وسلم فأكرمه الله سل على وكان جزاؤه منه سبحانه وتعالى أولا أو رابعا كلمة اللقاء الماضي عن العبادة والشجاعة والتواضع أولا أو رابعا في هذا اللقاء تحمل النبي للشدائل اسمع بقلبك عشان تخرج تقول لو أحد شتمني في الشارع أنت مسلم خلاص لو واحد من إخواني في بني ومينه مشاحنة مسدى احتلال هو بينتني لجماعة معينة ولا انتماع معينة بلي فيها معينة ولا فيها معينة بيصنب بجل, معين ولا بجل معين. معينة ولا بيصنب بجل معينة بيستبقى الشيخ معينة ولا بيستبقى الشيخ معينة ومع ذلك لم يخرج عن حظيرة الإسلام ما زال مؤمنا بل ربما يكون الطائع الأفضل منه تقول ذاتك كذا يكون طيعا أفضل مني ربما يكون النصيب من الليل أترى مني ربما يكون له جهد في بالذعر أترى مني هذا لا بد أن أخفض الجناح له لا بد أن أخفض الجناح له لأن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله واخفض جناحك لمرت سمعك من المؤمنين يبقى صلى الله عليه وسلم هو أخفض جناحه هل خرج عن حقيقة الإيمان؟ فرح يابد أن ترفض له الجريع طالما أن مظلة الإيمان لا ذلك تظلكما أنت وهو وكن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رأى مسلم في صيقه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشيطان يأس إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم الشيطان مش هيجيلة يقول لك عبدني إنما يحرش بينكم يخوك إن شاء الله في رسالة قريبة عنوانها سكينتك أمك عنوان الرسالة كده سكينتك أمك طبعا عنوان يقلي يشد أو ما تقلقه كده فوق عنوان سكينتك أمك يشتمل الراجل دولة تاخدت راحة فبقول في مقدمتها كده النبي قال هذه الكلمة لمين لمعاد لمعاد من جبل تعرف مين معاد معاد رجلوا عنه ابن جبل وهو الجبل معاذ ابن جبل وهو الجبل في العلم الذي يسبك العلماء يوم القيامة رمية بحجر يعني هو قبل علماء بلوهم شبط من أصل معاذ ابن جبل الذي وضع النبي له في يده حاجة والله يعني تخلع القلب تردق القلب معاذ ابن جبل يخرج من المسجد النبي يحبطه يقول كده ويوصله قل له والله يا معاذ والله إني لا أحبك يا الله خل كده لو شين محمد عكوف حاطس ذيك ولا والله أحبك حاجة عالية شيخ الفارق أما لو النبي يعني صلاة حاطس ذيك الفارق والله أنا أحبك فمعاذ عقله يصير النبي يحبني فقال وأنا الله أحبك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ده معاذ يوم النبي عليه السلام معاذ يسأل سؤال قال يا رسول الله وإننا لمؤاخذون بما نتكلّب به قال له إيه ساكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجههم إلا حصائد ورسلتهم قال له ليه إخلام ده لإنه ظن, ظن خطأ وهل يكب النار ده مدء السؤال استفقال معقول المفتقين عارف يا معاذ هل ساكلتك أمك طيب لو النبي موجود الوقت عليه السلام صنع النبي صنع النبي لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن واسمعك بتكلم عن أخوك مش بقى بتقولها نوعه لا بتكلم عن أخوك يقول لك ايه تنفع تجلالك أمك ما تقضيش ده ألف رعال أمواني تقول لك ايه لو النبي عليه السلام شاهد الكلام اللي بيحصل بين الأخوة والذلم والشتم يقوله ايه تنفع تجلالك أمك فلنفعش والله لو النبي شاهد الغيبة غيبة العلماء وتتجروا على الضعية وفاكهة المجال الكلام عن أهل العلم وطلبة العلم والحريصين على الدعوة والعلم لو النبي شد الكلام لا تنفع سجلاتك أمك ده بس ده عنوان إنما ممكن الإنسان يحتاج من سجلاتك أمك ده محتاج تتحطي الثوبة وترى بخدماتك محتاج يصفع يصفع بهذه الكلمة على وجهنا يستفيق تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كما أمره الله جل وعلا كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قال تعالى: كل العفو وضمور الأرض وراء الأرض الجاهلين قال تعالى: وإذا خاطره الجاهلون قالوا سلام. استفيد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمات كلها. فيصبر النبي ويحلم على الأذى. يا ده رجل كما في صحيح البخاري مست. كأي زم النبي صلى الله عليه وسلم جبة ثديدة من ثوبه وإنما عصام لابس برد مجراني غريض حاشية برد مجراني غريض حاشية يعني يعني لبس حاجة صوف شديدة لما يلبسها تأثر عليه مسك الأعراب وشدوا تعال هنا يا رو أرمن أعطيني منها يعني شوف بتخيل المنظر تحييكين المنظر بمسك النبي كده بقول لك إيه؟ فاكني من فلوسة اللي معاه لك أعتبوك رمه يعني بتخيل المنظر لو فقير قال لدي كلامنا يا محمد مغلي من مال الله الذي عندك لا من مال أبي ولا من مال أمك عمل النبي كان ممكن يقول له طب بس سبني بس سبني خد وبعدين يبعث جالبي وليك ريح وهيعمل ايه صعباء لا انما النبي على السلام حليم صلى الله عليه قبل ما يسيب ايده ابتسم النبي ثم أمر له بيعطار خلص مشكلة ما جيل واحد كده يجيلك واحد اتعلم بقى انت بص أنا جاي بقى هعمل لك ما تعملش كله تحت أمرا دماغي هاي هيعمل ايه هيكسف صح هيكتف الله محال احسن الى الناس تستعمد قلوبهم ما أثر الناس احسانه ما أثر الناس احسانه لو أحسنت لا بد أن ينقنب الإحسان وأحسانا هل جلو الإحسان إلي الإحسان؟ هذا غلط، الغريب لعائد فريد وعائد فريد وعائد غريب وكلمتوا بالحسنة في الغال هيرتدع هيتكسب فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له مرني من مهل الذي عندك لما ولا ولما لأمك فضحك النبي أو ابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر له بأعطاه تلك مرة تمر في, في الطريق و... واحد. طالب الصدق حط نفسك بس في المكان المكان اللي, اللي حصل الموقف ده طلب صدقه ف جاب ربع جنيه طب بص دي اقول لك ايه نص جنيه ما كنتش قال لي نص جنيه لو واحد عمل لك كده تعمل له ايه, إيه؟ هتاخد الربع على طول يقول له بسلام انما نبع السلام يقول له ابنك اللي إن انت لابطه مرني بالنال الله الذي عندك لعبنا لأبيك ولا لأمك ومع ذلك يحلم النبي وإن شاء وإن شاء النبي أصلاك بطش به أو أرسل من يبطش شبيه أو دعا ربه فأهلكه ودمره يعني ربنا عزيزي يقول يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض هؤلاء يشعرون يعني ممكن في الحقيقة دي عمل أخض، لكن النبي عليه السلام حريص عليه دعه عشان ما يثبت عشان ما يحوس عمله، النبي حريص عليه مش عشان النبي عليه السلام بس النبي عارف ان ربنا هداك ما عندنا النبي النبي يعرف عليك انت يعرف على الصحاب لما النبي عليه السلام فرق يقلب زوجته القضية يعني وصلها هو وأنت فكيف ولا محقق من هذا جواز أن يخرج الرجل؟ لي ليرد أو ليوصل زوجته هو معتكف إلى بيته إن كان في ليلة مظلمة أو تحتاج إلى ذلك فالنبي عليه الصلاة صل عليه طبق طبق طبق وقف اثنين من الأنصار هم ماشين لقوا النابي واقف مع واحدة يارسة سوت اتكسب ومجنوا زي ما أنا تلاقي واحد من الإخوانك المشايك ماشي مع زوجته تامي السلام عليكم مكسوب يعني فصعب عمله كده. سلو عليكم مشه قالوا استن على رسلكم إنها صفية بنت حيي زوج نبيكم صلى الله عليه وسلم ده صفية بنت حيي قال سبحان الله رسول الله هو أنت فاكر إن احنا هشك فيك عارفين النبي إيه هل فاكر تفتكر النبي ألوك كده عشان نفسه ما يشكوش فيه لا قال النبي على الإسلام إني خشيت أن يقدر الشيطان في قلوبكما شيئا فتح يعني مش كيف عن النفس كيف عليهم ليه لو شكوا في النبي كيف صح لو شكوا في النبي يعني إسلام كيف فالنبي حريص عليهم مش على نفسه النبي يتأكد ويوقن أن الله سلوه على سيداته عنه إنما حرص النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو على هذين الصحابيين ممكن بعد ما يمشوا ونروح البيت إسلام يجيرهم أول ما رأقول أعوذ بالله أكيد واحدة من زوجته ولا بنته ثاني يوم <تصفيق> بس ده ممكن يعمل كده ثاني يوم يقول له النبي عنده زوجة طويلة كده ممكن شطاني يوم. طويلة طب يفضل يبص على زوجات النبي نيوم طويلة عينه ما توعش على واحدة طويلة يقولك أمال دي كانت مين طفطمة لا أمال مين يفضل الشيطان يجيب له بقى له بالطويلة ويطول في القصيرة حتى يسوفك في النبي جيهلا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحده وأراد له الهداية وقطع عن الشيطان الطريق من البداية قال له ده ذو اكتصفين صلى الله عليه وسلم فحلم النبي عليه وسلم تعلم الحلم من النبي عليه وسلم الحلم رغم الإذاء لا يزيد لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه ده إسلام عبد الله بن سلام سبب إسلام عبد الله بن سلام إن شاف النبي عليه صلى الله عليه سلم رقل النبي عليه السلام شاف كل الصفات النبورة فيه عبد الله بن سلام كان يهود كان يهود فبص بحث النبي على السلام كل الصفات النبورة فيه إلا اثنين. دخل فأخذ يغلظ على النبي عليه السلام أو يلحن عليه يشوف فلاقى أن صفة النبي عليه الحلم والحلم موجودة عندهم في الكتب لا يزيده الشدة الجهل عليه إلا حلمه فآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة كان قريما لذاتة أنه كان يصب النفس يعني إيه واحد كبك يجتمل ترجع في بيت تقول نفسك كده معلش هو مسلم برضه معلش شي هو يعني برضه رابط هائع معلش علشان غلطة زلت لسان معلش علشان أو إن يعني اذعقو اللي بيحصلهم كده معلش علشان سكولي تقولي نفسك كده بتسبب نفس بنفس بنفسه أو هنا بيجمع من كده عليه صل الله كبي سبب نفس العاقل كده تتعلم الناس عليه صل الله من جامعة محمد صلى الله عليه وسلم حين أتىه رجل فقال أعقني من ماي الذي عندك أو النبي أسم اسمه الصحيحين صحيح مقرء أسم النبي اسمه وزع على دول وعلى ذول مثلا فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هذه قسمة ما أريد بها وجه الله يعني أنت مش عاوز الإسم دي أنت تعدل فيه وقال محمد اعدل فإنك لم تعدل ومع ذلك النبع ليه يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصدق يعني بقول نفسه معلش بل أمدأت لهم كده وموسى شبه حصله إن بان إسرائيل يعني بيصبر نفسه عليه الصلاة والسلام يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر حلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصل إلى غاياته وإلى كمته يوم تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للأذى حين ذهب يعرض نفسه على ابن عبد يليل ابن عبد كلان ليلة العقبة حتى أن عائشة رضي الله وعنا شافت النبي على السلام وهتجي معنا ما تعرض عليه النبي في أحد شافت اللي تعرض عليه النبي في أحد فمعقول معقول نبي ورسول ومتقول العزم للرسل اللي هو قليل الله اللي هو أكبر خلق الله وربنا سألت أستعلم علي ومع ذلك يتعرض لكل الأزة دوت فسألت معقول كل ده انت اتعرضت الحاجة أشد من جدا لا ده بس ده نتعرفت لكثير في الصحيحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد من يوم يحد في يوم أشد من يحد معقول قال يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت ده كثير تحمل الشلائل لكنه حلو لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان من أشد ما لقيت يوم عرضت نفسي على ابن عبد الليل ابن عبد كنان فلم يجبني إلى ما طلقت فانطلقت وأنا مهمل فلم أستبق إلا وأنا بقرب السهاره مش النبع اللي جه تلاتاشر كيلو كان أدري اذكهم يا رب أشوفهم يوم لا إنما النبي حليم صلى الله عليه وسلم 13 كيلو ماشى على رجله من شدة الهن مش دار انه ماشى حتى وقف النبي على السلام وهذا الدرس ايضا في تعمل السلاي مش في حلم بس في تعمل النبي عليه السلاي والدرس اللي جاي ان شاء الله الدرس اللي جاي النهار اللي يعني فالنبي عليه السلام حلم لنرجة انه فاء بعد 13 كيلو عند مكان اسمه قرن التعالي جاءه جبريل سلم عليه اذا كان اهل الارض قد هجوك فان اهل السماء يحبوك سلم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله إن الله قد سمع ما قال قومك لك وما رد به على وقد وعند أرث يأمع نعي ملك الجبال فمره يا رسول الله بن فجاء ملك الجبال وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله إن جئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعذ إيه رأيك أذمرهم لك آه أفنهم لك أفنهم لفتراء أفقطهم لك, لك. لك. أضبق علينا جمالين يعني هم في مصر خلاص تنتهي الطائف تنتهي شفير إنما النبي حليب كان ممكن يدعو أعمله خلاص والنبي المظلوم ودعوه المظلوم مستجابه أصلا قبل ما ينزله جبريل أو قبل ما ينزله ملك الجبال كان النبي يدعو دعو مستجابه وهو مظلوم الله يدمره على طول لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حبيما قال كلمته المشهورة والخالدة التي لابد أن تكتبها أمامك أو أن تتعلم وتجعلها نصم عينك إذا تعرضت لأي أذن لتحلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء بالفعل أخرج الله جل وعلا من أصلابهم من عبد الله عين النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد كثير من هؤلاء كذلك حلم النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة الحلم عند النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس النبي عليه وسلم في ظل شجرة وقد رجعوا من قافلة كما في الصحيح رجعوا من غدوة فكل أسند ظهره إلى أرض في تحت ظل شجرة ووضع النبي سيفه على شجرة منها واستظل بظلها وناء فأفاق النبي على أعرابي بسيفه على عنقه أعرابي السيف على عنق النبي قال الأعرابي للنبي على السلام والنبي ناس لا يقفابة شاب السيف على أبته فقال الأعرابي يا محمد من يمنعك مني صلى الله عليه وسلم. من يمنعك مني مني إحفاظك الوقت السيف خلاص كده تروح فيها وطول. يعني بيثبت النبي بالمعنى بتاعته مزك على الأبد النبي عليه السلام طلع عنه بجيبك من اللي اهناعت من فقال النبي على السلام الله شان انت لم يحد يقبلك و طلع عنه بجيبك قل له مش مطلع هتطلع مش مطلع تعمل ايه هتطلع مش تطلع جيجري يقول لك الجري نصر لك الله الله أستعب عرفه ما تطلعه طب هيئتني يئتلك يئتلك طيب لا ممكن أئتله وانا ائتله وبعدين رف جهي لا ما تغفش النبي عليه الصلاة قال له الرسول يا رسول الله إذا جاء رجل يريد أن يأخذ مالي قال لا تعطيه مالك إنما له لا تعطيه مالك قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني قال قاتل لو هي تشاكل بقى وهي طلع عنه تجيب قاتل قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد قال أرأيت إن قتلتك قال هو في النار شهيد احد الحسنين يا نصر في يا شهادة ارأيت ان قاتلني قال قاتل ارأيت ان سفلني قال انت جهيد قال ارأيت ان قتلته قال هو في النار لكن النبي عليه السلام كان حليما النبي عليه السلام كان حليما يحلم غاية الحلم قال الاعراضي الله بس اللي يمنعك مني اللي يمنعني, يمنعني منك الله سقط الصيف من يد الأعرابي فأمسكه النبيج على السلام على قال له والآن من يمنعك مني طب انتبأ أنا ربنا من أعنس مسلم أنا مؤمن أنا موحي بالله طب انتبأ من اللي نعتني لا كافر قال لا أحمد يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تأفو أو تنعم تنعم على شاكل يعني لو قتلتني أنا وراء رجال ولو أنعمت علي وأطلقتني هشكرونك الجميلة هو النبي مش عاوز يسيبه عشان خايف من الرجال اللي وراه انت واللي شدد لا النبي مش خايف ففي الأول نعم مخافش أصلا يعني نعم مخافش لما كان السيف على أكثر هنخاف من الرجال اللي وراه صحيح لكن النبي أعصان أنعم عليه شكرا لله طلبا لإسلام بدايك أمسك جاو مش الرجل طبعا متوقع بقى ان يريحه يبعث وراي حد خلاص لكن ارابي مشى فلما عثنوا في مأمن بشي مثلا 3 4 كيلو مفيش حد جاي وراه الناس ما عادش حد وراه سابه احد مع نفسه سابني ليه ده انا كنت هقتله بقى فنيش ليه ده لو كان هو اللي عمل وال, وال... التكرق معكوسة كنت تلسل طب هو ثب مين طب هو ايه معقول في أخلاق زي كده لا لا لا يبقى يعني مش أي إنسان ده فاغتسل ورجع إلى النبي وقال أشهد أن لا إله الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. حلم النبي كان سبا في إسلام هذا الرجل فحلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أستاذ في الحلم تعلم الحلم من النبي صلى الله عليه وسلم وأقل الحلم أن تحلم على أكان أقل الحلم وهذه نصيحة مني لك أقل الحلم بل أفضل الحلم بل أفضل الحلم هو أن تحلم على أبيك وأمك بعض الناس معلش سمعوني يا شباب إنتو شباب وأغلب الحاضرين شباب سمعوني كثير من الناس من الشباب جل من الإخوة بل من الإخوة بل من من ينتسبون أحيانا للدعوة ربما يكونوا عاقب بهم. ممكن يصبر على الناس ويصبر يمشي بالشارع يدعو واحد ويصبر وقف على رجله والواحد قاعد يغلط عليه ويشدد عليه ومع ذلك صبر في الدعوة ألا تصبر على دعوة أبيك أمك ألا تصبر عليهم فأول ما ينبغي أن تعلم عليه أبوك أمك لأن الله أمرت وفرض عليك ذلك قال تعالى وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلا فلا تكن لهما ولا تكن لهما ده حلم إنما لازم أكثر من حلم كمان لازم إحسان وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل مش إحسان بس ده ذن في آية في القرآن ربنا قال لك زل نفسك لحد إلا اللي بيقوم بك في آية فيش قال بس واخفض جناحك لما يتبعك المؤمنين يعني تواضع لهم إنما للأب والأب واخفض لهما جناحة أدول حسيش أنك دليل بإيه من الرحمة وقل ربي رحمهما كما ربياني صديق يعني اعمل الكلام ده وانت عارف انك بتعمله مش رد لا بانت بترجو بترجو إن ربنا يتقبل منك لأنهم ربك من تصغير ربك من تصغير فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريما تعلم الحلم لا سيما أيها الشباب الذين يتبنون الدعوة لله جل وعلا داخل الجامعة داخل مدرجات في تقسيات المقربصات في الطرقات لا بد أن تكون حليما فالحلم تكسو به قلوب الناس الحلم تقسو به قلوب الناس وكان سيدنا معاوية بنبي سفيان حليم جدا حليم جدا لدرجة ان كان يقول لو ان بيني وبين الرعية شعره من قطعت قال وليما قال اذا شدوها ارخيتها واذا ارخوها شددتها شعر بنو واحد ابدانك بيشد تعمل ايه ترخد انما قال لك هو بيشد لن تشد اصاده عشان ما يلكبكش لا لا وهو انت هو بيشد تخيل كده حب منك وبين هو سد عربت منه صح لو انت شديت هيك فوق لما يكون واحد قريب منك وشديته جده هيحصل ايه هيك فوق صح يبقى انت باكر ان لما تشده صادق هيركبك ما... لا مش هيركبك لما تشده صادق هيركبك انما لو مش... هو قدامه. هو وبيشد تبعد يحصل ايه هيقف ايه ايه ما تخافش ما تقولش انا لما جد وصابه وإن لها لا ما تقلقش الله جل وعلا سيدافع عنك ومن عفى وأصلح فأجله على الله آية عظيم جدا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جامعة في الأخلاق فمن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحمل الشباب وأقول أو أسوق هذا الدرس بالذات لمن يتبنى الزعو للدعاة إلى الله لطلبة العلم للذين يريدون أن ينشروا دين الله صلى الله عليه وسلم الأرض إن الطريق محفوظ بالمكارب لابد أن تتحمل الشدائد حتى تكون على الطريق الذي سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ونفسي وروحي سيدي محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد يا الكريم أن تتعلم تحمل الشدائد من النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحمل غاية الشدائد غاية الشدائد كيف؟ يعطيه رجل كما في سورة المخاء من حديث عمرو بن العاص اسمه رضي الله عنه عارفين عضم بن معيث؟ هذا هو الأشقا هذا هو الأشقا الذي شقي بإذاء للنبي عليه الصلاة والسلام إذاء كثير. جاء له مرة أصحى المخارج حديث عمر بن عاص وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام وفكه وأمتك بثوب النبي وخنفه واحد طاغية جسمه كبير وغير وشديد وكافر مثل جيد النبي عاصف شده كده من قابته اتخنق النبي تعب يتكلم النبي تعب يرد فاص بأبي أنت وأمي ونفسي رسول الله قلب أو جذب النبي عاصف جذبتها شديدة حتى كاد النبي أن يقتن لم ينطق النبي عليه السلام ولم يخلصه من يد هذا الطاغية إلا أبو بكر الصديق جاء إليه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله قل لي أخي سيب وكسبها دمك دم يقول لا إلهي لله هو عملك حاجة دم يصلي هو أنك أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وتمام الآية وغريزها أكم بالذين آت من ربيكم كاذبا فعليه كذبه وياك صادقا يصيبكم ضعفا نديعكم وهذا أبو بكر خيرا من مؤمن آل بن عوف أبو بكر لا يقسم إيمانه لكن مؤمن آل بن عوف يقسم إيمانه فأبو بكر ولا شك خير من مؤمن آل بن عوف فمؤمن آل بن عوف كما قال تعالى وقال رجل مؤمن من آل بن عوف يبتغل يومه إن أن أبهب أعلنها طريقه لا إله إلا الله محمد رسول الله بل هو أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك تحمل النبي الشدائد بما لا يخطر بالبال ولا يدور على الخيار تكاكنا رحت تدعو جارك شتمك أقرب منه بشبك شتائن يبن كذا ويبن كذا تروح لتاني هتروح لتاني جد بالله عليك حط نفسك كده وروحت لجارك وقتلت على صلي قال لي بص لو قلتلت على صلي تاني بالجزم بالجزب هتروح عمرك هتروح نفسك شديد قال لي كلمة ما يبقى اعتذل الأولى برحمة إنما نرعى تسميش كده إنما تحمل شدائد لدرجة إنه راح يصلي يصلي في كعبه فمال المشركون طلبا بمنظره فقام أبو جهل وعبو ابن المعيط وشيبة وعتبة ابن ربيعة شيبة ابن ربيعه وعود ابن ربيعه والوليد ابن عزبة وعبو ابن المعيط وعمية بن القلب سبعة قاموا يبص على النبي فقالوا انت سيبين نسكت نعمل ايه راح راح اكب ابن المايس شاف جمل مذبوح لسه رجعوه وخدوا اللي فيه ربوه راح جايب اللي خارج منه رذاذ فوق النبل هذه صراحه مش شوية ميه انت ماشي بجارك رشت عليك ميه مسكنه لا مش ميه عاذكهم الله ثل الجذور يعني ايه ثل الجذور اللي خرج من الذبح خرج من الذبح ايه اللي بطلب بتغص والعجب لا عاذكهم الله الدم الفرد البول كل ده تلم الأذى راح شاله ولمات فوق ظهر النبي عني يتقول بابي أنت أمي لا أبني عرف شيء فيها رأسك هذا في الصيحين أن أم من عيشها قضي لعنها تكون حديث عبد الله المسعود قال لقد جاء المشركون عبد الله المسعود كانت ساعتها ضعيف أيام استطاعات في مكة قال رأيت المشركين فاتجاءوا بثل الجذور فعمل عقبة ابن أبي نعيد ثل الجذور فوضعه فوق رأس النبي وهو كادر وأنا ما أستطيع أن أدافع عنه عليه الصلاة من شدة الصلاة مش قادر يوح حتى يشيله فوق ظهر النبي صلاة فلما رأى ذلك رأى ذلك فاطمة بنت النبي عليه السلام ذاب إلى أبيها صلى الله عليه وسلم وأزالت الأذى عنه بعد أن أطال النبي السجود أزالت الأذى عن رأس النبي عليه السلام فلما أفاق النبي عليه السلام دعا عليه قال عبد الله مسعود والله لقد رأيتهم صرعا في قليب بدر وأتبع أهل بدر لعنة زي ما بن نتن فوق رأس النبي عليه السلام تركهم النبي ثلاثة أيام بد حتى جافوا وفاحة ريحة لتنيه ممكن تقول لي طيب ينم حلمش عليهم ليه هؤلاء بالذات صنع النبي فيهم وحد هؤلاء بالذات صنع النبي فيهم وحد والنبي لما دخل مكة أطلق كل أهل مكة صح إلا تسعة وكل ترى التعشر النبي عليه الصلاة قال إذا وجدتموهم متعلقين بأسفار الكعبة فاقتلوه هذا وعنه من الله جل وعلا ليكون عبرة ليكون عبرة أما أن ينتصر النبي نفسه لا والله فمن تصر النبي لنفسه قط من تصر النبي نفسه قط لما تعرض الأذى أنا جديد أنا جديد النبي لأذى في أحد أبا شديد أبا شديد النبي عليه الصلاة والسلام تكسر رمعيته اثنان والأربعة لتحت هو هو الأربعة يقعه يشابه ورؤسه دماغه يتفتح دماغه يتفتح حلي صلى عليه الصلاة يتم العقبة، بل يشاء يشأ وهمات، يتعرض للأذى الشديد في رجل عظم، الموت هذا الله يخون، يأخذ من الأذى والكلوف، يأخذ النبي أصل المعركة، يفر الأباط، يفر الكفار، يفر الصحاقة لعذابات، معين على النبي أصلح، يعصي الرماة عن النبي أصلح، لكن النبي ثابت في المعركة واحدة. جاء إليه طرحة للعباد الله وإثنى عشر رجلا من أنصار وقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم يدافعون عنه يقول النبي لهؤلاء من يكلأنا أو من يلاكو عنا وله الجنة أو هو معي في الجنة من للكوم وهو معي في الجنة يوم واحد بعد الثاني بعد الثالث يودوا كلهم يوقف الطرحة يرى النبي أساني وعزه تخلص المعركة بعد الأذى قال النبي لا يفلع قوم شجوا نبيهم معقول القوم اللي ضربوا نبيهم وفدح راسق يفلعهم فأنذر الله إليه درتا يعلمه ليس لك من الأمر شيء فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تحمل الشدائد كثيرا ومع ذلك علمه الله جل وعلا وربه على ذلك فلما ضاق النبي بما تعرض به في غدوة أعد قال الله جل وعلا له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ما أنهم ظالمون اصبر يا رسول الله فليس لك من الأمر شيء كان النبي عليه السلام متحملا لكل الشدائد بل صبر النبي عليه السلام صبرا منذ طبولته منذ طبولته تربى أن يكون رجلا حمولا صبورا فكان النبي مدرسة بل جامعة في الصبر جامعة في الصبر تعلم، يا من نات ابنك ويا من نات ابوك ويا من نات قريبك اعلم ان النبي حصل له اكثر مما حصل لك ومع ذلك صبر تربى النبي منذ صغره لم يرى اداه كان يتيما فصبر عايزه فلما تعلق قلبه بجد عبد المثل ما تجد لما تعلق قلبه بأمه ما تأمه، لما تعلق قلبه بعمه ما تعمه، لما تعلق قلبه بزوجته خديجة ماتت تخديجة. كل ذلك كما قال العلماء كلما ركن النبي إلى أحد أو مال النبي بقلبه إلى أحد أو أحد. فالنبي أحدا أحده الله ليعلم النبي أن لا إله إلا الله وأن ليس له إلا الله فكلما ما مال لأحد أو ركن لأحد أحده الله Оلك ليعلم الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له سوى ربه ليس له سوى ربه سبحانه وتعالى ليس له إلا الله فصبر النبي عليه السلام وتركت ماتت وقعت تعبان دعالان صبر مات أبوه هو وهو لم يولد وعش يتيم ماتت أمه يطيم ولا طيف يتيم ولا طيف وصبر مات جده مات عمه صبر النبي عصب بل مات أهلائه تب تخيل يا والله ما يسهل ما يسهل مش من التجل بس أنا أرد أخت ماتت ابنها حتى الآن والله إذا تكلمت الهاتف مرت علينا رأينا وسمعنا في صوتها ومنظرها الحزن نهبت بقاله ونزال حزن فيها الابن مات ثلث للكبت إنما النبي على السلام مش ابنه مات لا ده كل أبناء موت في حياته إلى فاطمة تخيل يكون عندك سبعة يموت ستة في حياتك وما أغانيك سبعة لنبي على عشان اللي عنده مات عين الإبن من أبنائه هات يصبر جنب مكتب من عياله وقال السبعة انت أول أهلي لحقا بي بعد موت فلحقت به فاطنة بعد موته بستة أشفى صبر صبر على موت أبنائه حتى فزل فزلت لنا السنة صبر النبي على موت ابنه إبراهيم كما بصاحب كاري أن النبي عليه السلام لما وضع ابنه إبراهيم ليسفده في التراب نزل دموعه على وجنتيك فنظر إليه عبد الرحمن ابن عوف قال وأنت يا رسول الله تبت حيط تبتبكي أنت حزين أنت زعلان قال النبي عليه السلام يا عبد الرحمن إنها الرحمة إنها الرحمة إن العين لتدمع وإن القلب ليخزن ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم ولمحزونون خذ النبي لكنه صبر خذ النبي وما تبجح خذ النبي وما تعدى خذ النبي وما تكلم كلمة تغضب الله جل وعلا كغاية مقصد النبي أن يرد الله جل وعلا عنه يذهب الأبناء ويذهب المال وتذهب التجارة وما ذلك يصبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرض النبي للأذى وصبر تعرض الأذى في نفسه كما كنا نتعامل الشذرات. تعرض الأدب للأدب بأبنائه كما مات أبنائه تعرض الأدب بأصحابه فكتل أصحابه وأباب عينه ومع ذلك صبر تعرض للأدب في زوجاته فاتفقت بعض زوجاته عليه اتفقت بعض زوجاته عليه حفصة هي وعيشة الاثنين بنتي الكبيرين أبي بكر وعبة اتفقوا الاثنين عشان زينب بن كانت جميلة وكانت بتوازي عائشة في الجمال وكان نبقى صامي وحبوها فصين عائشة غارت رضي الله عنها غارت عائشة رضي الله عنها فاتفعت محافظة لما يجي من عند زينب رضي الله عنها يجي لك وقولوا أنت لحتك وحش كنت إهداتك إني أشم رائحة مغافير إنت كنت لحتك وحش النبي لحت وحشيني النبي عليه الصلاة والسلام اللي كم جماعة عرقو يطيب ويطيب يعني عرقو كده يقدمو منه وقت يحطها على المسك يباعطه المسك إن نجمة عرقت لنتطيب به طيبنا صلى الله عليه وسلم يوم استدعاه شلو وحش يروح العاصة كل من عند زينة يروح العاصة ترحتك وحش حرم على نفس العسل اللي كان جابله عند زينة لا أعود مرة ثانية لكن ما تريش لحد أنا مش هاكل عندها تاني بس تريش لحد التبع عليه الذي نصره هو الله صبر وإذ سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه ربنا ألد من تفعين عليه يعني أعلمه الله جلل عبا فلما نبأت فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعضه فلما نبأها به قال ما نبأت هذا من اللي قال اللي إحنا اتفقنا عليه من اللي قال لك قال نبأ لي العليم الخبير ثم وقف الله أو ثم قال الله جل وعلا مدافع عن النبي أصلاف بجوار الله تعالى الله جل وعلا كان بجوار النبي أصلاف مع النبي أصلاف معية الحفظ والرعاية والدفاع قال لهم إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم وإن تظهر عليه لو اتفقت عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وقال النبي عليه والسلام يا أيها النبي لما تحرم ما أحن الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم فالله جل وعلا أكرم النبي عليه السلام بالصبر عن البلاء لو جت مصيبة صعبة لكن لو صبرت فإنما الصبر من الله جل وعلا فإنما الصبر من الله جل وعلا كما قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بلا فأكرم الله النبي صند بصبره على زوجاته بل صبر النبي كذلك على الأذى في زوجاته سيد عائشة حميدة قلبه التي فضلها على سائر النساء كفضل السليل على سائر الطعام كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه السلام تتهم في عرضها بالزينة تهمة تهمة شديدة عصيبة قال أبو بكر والله ما رمينا بها في الجاهلية أفنرمى بها في الإسلام ده احنا ما تلناش بالزنا في الجاهلية يتهم بعد ما أسلمنا بعد ما أسلمنا يتهم إن الله لا لنجعون فالنبي عليه الإسلام يصبر ويقوم للصهابة فيقول من يعزرني من يعزرني في رجل انكره اذاني في اهلي وبالتاهي ما اعلم عن اهلي الا كل خير اللهم ما اعلم في اهلي الا خير فقام سعد بن عباده يا رسول الله اخبرنا بهذا الرجل هو عبد الله بن ابي لكننا اضن ان كان مؤدبك لا اذكر أسماء الظالمين عندما مو اهداك فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن كلمته فقام سعد وقال يا رسول الله من هذا أخدمنا من هو إن كان منا قتلناه وإن كان من الخزرز قتلناه وإن من الأنصار من الأوس قتلناه فقام رجل من الأوس وقال لا والله ما تستطيع يعني لو من عندك يتيله إنه من عندنا مدفر قال من نقتل فقام المسلمون يعني ابن هموم وزعلاء حد يعني ارثرني يوم الصحابة قدامه يأتخاصموا فيما بينهم فيقوم النبي عصم عنهم يعني أنا جاي عاوز حد يكلمني كلمتين ويصبرني فيتشكل قدامي فقام النبي صلى الله عليه وسلم حزينا وقد كتم في نفسه وقضم غيظه ابتغاء مرضى ربه فصبر الصبر فاستجار به الصبر حتى قال الصبور للصبر صبرا بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله صبر صبر على لواء الدنيا صبر على كلة العاش في الدنيا وهذا الدرس الرابع في هذا اللقاء والدرس السابع في هذه النعمة لقد كان لكم في رسوله رسولا حسنة أنه هو زهد النبي عليه الصلاة والسلام كيف صبر النبي على لواء الدنيا على كلة الدنيا رغم أنه يستطيع أن يكون نبيا رسولا وملكا لكنه ارتضى ان يجوع يوما ويشبع يوما ليجوع فيصبر ويشبع فيشكر فزهد النبي على سنة الدنيا جات له ايده جات له ايده ومع ذلك زهد فيها لم يستفد بها هو وهده الزهد جات الدنيا وزهد فيها فلم يستفد بها خمس الغنائم له مش فئير دنابك غني عليه الصلاة ما كانش فئير ابدا انما عاش عيشة المساكين من كان يدعو ربه كما صح على الحديث الشكو الألماني في صح الجامعة اللهم يحيني مسكينا و مسكينا و في زمرة المسكين مش مسكين يعني فئيلا لا يعني أحب المساكين يعيش عشت المساكين يعني فيها تواضع ورقة وخلق هؤلاء المساكين المسكين إننا مش عاوز يكون فقير فالنبي كان يستعيد بالله من الفق يعني لا يفهم ذلك إن أدعى يكون فقير فالنبي عسان كان يستعيد بالله من الفق و يقرنه يقول كل صلاة وكل بساللهم عفني في بدري اللهم عافني في سمي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفاق اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفاق اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلاك فلا يفهم من ذلك أن النبي كان يريد الفقر إنما كان يعيش عيش المساكين لأنها أقرب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى له خمس غلال خمس غلال أقول لك لو النبي عليه السلام راح هارف في معركة غير المليون دي النبي الواحد دونه ألف يعني فلا ترضى مالك يبقى النبي مليونير مليونير ده غير الأرض اللي بيغنموها غير الخراج اللي بخرج غير اللي الجمال والأغنام والأبقار كل ده النبي يعني تخنصر كان ممكن النبي عليه السلام يفتح بنك يفتح بجرة يفتح شركة كبيرة يفتح يعني اللي هو عارف. لكن النبي عصام ياخذوا يحطوا قدامه يوزع يقوله فلان هات يا رسول خد هات خد هات خد واياخد ايه مش خد لك الشاوه ولا حاجه لا ده قال واحد صفار ان هو له الدين قال له بص شايف الجبل اللي قدام اهو الجبل اهو بص ايه ده كل دي اغنام بتاعت مني قال له حلوة اي يعجبك هذا النبي بيقول له يعجبك هذا حلوة تعجبك قال له اه مين اللي ما يعجبوش دي مين اللي لما يلاقي يعني أرض واسعة ممكن تبقى ملكه ما تعجبوش يلاقي أسطول عربيات ما تعجبوش ما هي الجمال دي يعني أسطول عربيات كذبا لي الجمال دي أسطول عربيات فأسطول من الجمال موجود من جبلين بص على عجبيته أنا أعجبك هذا القناع قال إلها فهي لك خد خدها بشهد خد كده أنت لو واحد قال لك الساعة دي حلوة تقدر تقوله خدها الساعة مش يقولها لك العربية ولا الشاقة ولا لا لا ساعة بس تقوله خدها النبع دي بقى قم بتاعته قال له خدها فراح معقول أخدها بجد ولا بتحك عليها فراح وخدها مشي يقال لك كلام بجد رجع تاني قال له والله ما جادت بهذا إلا نفس نبيه قال له اللي يحد يده كله ماذا لازم يكون نبي تساهل السهادتين وعمل رجع المال تن للنبي يفقه بسبيله عليه الصلاة والسلام فأمن بالنبي على عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله كان زاهدا في الدنيا وقدمل كه في الدنيا وقدمل كه بأبيه وأمي ونفسه رسول الله زهده في الدنيا لدرجة أنه كما تقول عائشة والله ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع النبي من طعام قط منذ دخل المدينة اسمع يا مرضي والله ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من طعام قط وفي من خبز من خبز شعير منذ دخل المدينة طب ليه منزه المدينة يعني يقول لك مش في مكة في مكة طيب أيام الفقر والاستفادة لا ده من المدينة اللي هي من استخلاف المدينة اللي اللي خد غنائم في خيبر كانت خيبر دص أرض خيبر الخمس بيجيب وما عليك مش كان خمس الغنائم له وما عليك مش بيعش ليه؟ حرطوه بينفق والله ما شبع النبي من طعام قط منذ نحن المدين له خمس الغنائم عطاقوا قدامه مايروحش بيتهم كيبه حاج ما بيتهم كيبه حاج يقف النبي عسلام قدامها يفضل قلوه هات يدينه هات يدينه قدامه كومة من الأكول من الثياب كول من المال أصول من الأعوام اللي هي أفقار وإبل وأغناب وما يروحش يجيبه حاجة ما يروحش يزيد له ميعز كده يذبحه إذا مش كده وبس مش كده وبس ده النبي يقف يخلص الأداب يوم يجي واحد الثاني يقول له ها طب أجيب منين والله ما ودي بده حاجة ولا عند منك عند فلوس وانا عندي حظيره احط فيها ما عنديش حاجه لا ما يقولش كده النبي عليه السلام يقول له هات يقول له طيب اذهب وافتح علي وأنا اسد عنك انت عاوز ايه يقول له انا كنت عاوز نعزه قوله طب روح لعبد الرحمن ابن عاوز عنده حظيره قول لي بيقول لك النبي عليه السلام والسلام مش عارف ما معك معاك ايه اديني نعزه والنبي هيحفظك يروح يقول لي روح لعبد الرحمن النبي يطلب منك كذا وهو دين على النبي بعد ما كان عنده خلص الغنائب بقى مديون بقى مديون فعمل موقف ده أمن الرجل قال يا رسول الله ما كان لفق الله ما لا تطيقك يروى أن اللي قال هل عمر ما كان لفق الله ما لا تطيقك أنت تلعب نفسك ليه يعني لو ده ما كله خرقته كمان كمان تستاهل تبقى مديون بعد ما قلت لمن تبقى مديون فجلس النبي وحزين زعلان اللي قال له كده اللي قال له عماتين ما تنفقش فلما رأى حزن النبي عليه الصلاة والسلام قام رجل وقال يا رسول الله أنفق ولا تخشى من عرش إقلال لا أنفق حتى لو بدينه وتخاف ربنا هيا تجعلك ويزدلك ويزدع ويجيب لك ثاني أنفق ولا تخشى من عرش إقلاله فابتسم النبي ثم قام وقال بهذا أمرني ربي درس بالإنفاق كما نرى فالنبي عليه كان غنيا ومع ذلك زاهدا يدخل عليه عمر رضي الله عنه يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام كما في مستد أحمد ورؤى أصحاب والسنة ورؤى الحاكم وغيره وأصل الحديث في الصحيحين اصل الحديث في الصحيحين من علي مسعود واحد ابن عباس وحديث انس بن مالك ان عمر بن الخطاب دخل على النبي اصبح وهذا احمد دلوقتي اللي من احمد دخل عمر على النبي اصبح في بيته كأنه بيت حمام مش كانه بيت حمام كانه بيت حمام يعني ايه بيته في حجم بيت الحمام يعني ايه بيت النبي اوضه اوضه مش اوضة بمنفعها لا اوضة هي قط النبي عصراب عاو السوفة روح الان من عمر وروح زور مسجر النبي عصراب وانت هناك مر على الحجرة اللي في النبي عصراب تعرف في النبي كان عايش فيه اوضة الاوضة ديلا لم تكفي الا لجفن ثلاث يعني حتى مش اوضة عشرة في عشرة ده اوضة لم تكفي الا لجفن ثلاث ابو بكر دفن جنب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ما دفن هو آخر جنبه. كان في مكان بائس عاش أعد نفسه في لتدفن فيه. مات سيدنا عمر وهو ابن الموت بعد أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة وقال إن رأى أبي عمر استذرك أن يدفن بالجوار الصحبين. فقالت والله لقد كنت أدخل هذا المكان لنفسي واليوم يؤثر عمر على نفسي. وافقت رجع عبد الله بن عمر. قال لأبي عمر أبشر بالذي يسرك قال عمر يا مني إذا أنا مت فذهب إلى أم من عائشة ثانية واستأذنها فلعل لا استحيت في حياتي أن تردني لما مات ذهب فاستأذن فأذن فدفن عمر بجوار أبي بك بجوار النبي عليه الصغير والسلام خلص سيد عائشة ما لأك لاش ما كان ذهب فيه يعني قط النبي كانت ثلاثة يمين جنب بعض صح دي قط النبي كان النبي عليه السلام لما يقوم يصلي في بيته لما يقوم يصلي في بيته يأمر عائشة أن تفكف قدميها ليجد النبي مكانا يتجد فيه لما ليه عشان عرفها سبت بيتؤدي قد إيه بيته إيه صلى الله عليه وسلم ليس يقول لك عيش في عيشة ديئة الساعة حلوة الساعة حلوة لكن شف عيشة النبي عليه السلام حتى إذا ضيق عليك في حياتك تصبر وتقول كان من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش في إيشة أقل من هذه إيشة بأبي أنت وأمي ونفسي رسول الله يدخل عمر في هذه الغرفة في بيت كأنه بيت حمام فلما نظر إلى النبي أعصاب جلس النبي فوجد عمر النبي ينام على حصيرة أهدنا على سجاد على سجاد دخلت المزجد والله مرة في الرياض في السعودية ماشي بغرز بغرز مخيط وفوق المخيط شايف بسمعي سجات وفوق السجات فرشة اللي هي على قد الطلع كذي نعدي بصلي ثلاث طبقات كده ماشي بتغرز في ب... والناس ما بتصليش كمان ما بتصلي كمان أما الأيام اللي رأسينا كان المسجد قص يعني عبارة عن طوب بتكسر كده ما تقول جنب بعض ويطول في السجود لا ممكن لو قد تراب تنفض سئب لما تصلي عشان تعمل تصلي إنما شكوان إلى الله فدخل عمر على النبي عليه في بيته كأنه بيته حمام فجلس النبي عليه فوجد عمر الحصير قد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم حصير عمد خطوط في جنبه فقال عمر يا رسول الله أنت خير خلق الله تنام على الحصير وكسر وقيصر وقيسر أعداء الله ينامون على الحرير قال النبي صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت من دينك يا ابن خطاب أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة أولئك قوم أجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا يوم القيامة يقال لهؤلاء ويوم القيامة ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستدرون في الأرض بغير الحق وابما كنتم تفسكون فكل نعيم لك في الدنيا يقتص من نعيمك في الجنة مش بقول لك افتأر ولكن أقول إن أكرمك الله بالنعيم فكن أفضل الناس وهو المؤمن الذي أكرمه الله بالمال شريطة أن يسلط على هذا المال في الإنفاق بالحق شريطة أن لا يدخر وسعاً في الإنفاق في الله فهذا كما قال النبي رساله أفضل المنازل كما في حديث التلمزي بالحديث أبي كبشة الألماني بإسناد الصحاة الألماني قال النبي عليه السلام في الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالاً وعلماً فهو يتق فيه ربه ويصل فيه رحمة ويعلم إليه فيه حقا فهذا بأفضل المنازل فهذا بأفضل المنازل أقول لكم في الأخير أيها الكريم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى سنوات بالكلام عنها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى سنوات بالكلام عنها وقد اعترفت في البداية بالتقصير واعترف الآن بالتقصير في الكلام عن أخلاق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وأعتذر لله جل وعلا وأعتذر النبي على الأسلام وأعتذر إليكم على عجر وبجر هذه الكلمات ولكن يكفينا شرفا وفضلا وعزا ومكانة أننا تكلمنا عن أخلاق النبي نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على أن نعيش عيشة النبي وأن نخلق بأخلاق النبي وأن نقتدي بالنبي حتى يسمعنا الله جل وعلا مع النبي، وأقول لكم لهذا، وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالين بسرعة بس كده. وعليه سمعت أحد بلغ هذا، هل اسم الستار من أسماء الحسنى وهل المنتقم إلى السّتار والمنتقم ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله. الماء كما قال النبي عليه والسلام إن الله حيي ستير إن الله حيي ستير يحب الحياة ويحب الستر فالأولى عندما تقول ستير لا ستار إن كان كل من ستار يعني التمس لها بعض الألماء معنى من ستر لكن ربما لا تنضبط لغويا ربما لا تنضبط لغويا لكن إن قالها أحد, إن قالها أحد. يقصدوا. يقصدوا ستر الله جل وعلا نقول له صحح ونيته صحيحة صحح ونيتك صحيحة وعليك بكلام النبي عليه والسلام إن الله يحييون ستين بالنسبة للمنتقب لم تثبت في القرآن ولا في السنة معرفة بألم لأنها ربما توحي بالنقص أن يكون الله منتقم إنما وردت إن من المجرمين منتقمون وردت عزيز ذو انتقام فوردت مقيدة بصفة حتى لا توحي بالنقص حتى لا توحي بالنقص فالله سلو وعلا له في أسماء الحسنى كل الكمال في كل أسماء الجلال والجمال فالتزم عند ذو انتقام أو عند ستير هذا والأولى ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في صلاة الجماعة رأي الجمهور أنا تسقط في الصلاة الجهرية رأي الجمهور عمل بالحديث عن صحيح الشيخ الباني رحمه الله تعالى من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة من كان له إمام فقرات من القراءة وقول الله تعالى في سورة النعراف وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون رأي جماهير التفسير أنها في الصلاة أنها في الصلاة يعني لا تجب في غير الصلاة إنما تجب في الصلاة سمعت بأن الأكثر من القهوة والشاي يؤدي يؤذي فمش فه... عارف هل يكره هل أكثر منهما هي مباحة هي مباحة لكن ولا تغلو في شيء من الامر واقتصد فكلا طرفي قصد الامور زميمه تشتغل بس سوي واحد بيقول له الاكل حرام قال لحلات طب لو واحد استقاء يعني قاء بنفسه حرام عليه ادى لا فقال فهناك رجل في رجل بياكل حب في الاكل يعني لما يشبع ثم ليأكل يعني عشان يأكل كمان. فقال الشيخ رحمه الله تعالى أقل حالاته الكراه، أقل حالاته ره، فلو وصلت الأهو والشاي إلى مثلا إلى ضعف في البدن، إلى ضياع في التركيز، إذا راجت نبته في الصلاة ربما يكون ذلك مكروها، والله أعلم. ويجد منك أسماء كتب للطب البديع. طب البديل تاب الطب النبوي تاب الطب النبوي لشغل الإسلام نقيم عملا تعالى. لا الطب البديل بل هو الطب الأصيل بل هو الطب الأصيل الذي تدا الذي تداو به النبي والصحابة ومن بعدهم تاب الطب النبوي. ما رأي في دروس فلان؟ والله عمو أنا ما أحب أن أكون رأي في شخص. لكن أقول لكم بإجاز كل يؤخذ من قوله ويرد. كل يأخذ القول ويرد عليه، والنبي عليه السلام يعني صعب السؤال هو عارف السؤال وممكن لو أنا قلت أنت تفهمه، النبي عليه السلام لما قاد له بزيفة يا رسول الله إن كنا في صاححين إن كنا في جاهرية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ أيامنا ما خير في بعد الخير ده شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنا هيجي شر بعد النبي، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بعد هذا الشر من خير يعني شر بقى يوم الإيام ولا في خير جاي قال نعم في خير جاي وفيه دخن وفيه دخن قيل وما دخنه حالما الصفية مش كلها حلوة وممكن الدخن يغلب عليه وفيه دخن قيل وما دخنه هو الشاهد من الكلام أنا أقول الحدث نحن كمتين دول قال وما دخنه قال أناسا يهدون ونسره يعني بهد الناس وبيهدين على إيدهم الآلاف بين ملايين أناس يهدون بغير هدي أناس يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فربما يكذب على بعض على على يد بعض الناس الآن الآلاف لكن ليس بهدي النبي وليس بقوله كذب النبي عليه الصلاة والسلام إنما نحن مأمورون أن ندعو إلى الله بدعوة النبي ونهدي الناس بهذاية النبي ونسير على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم على خطى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير قال لي دكتور تنون الحديث فأما الحديث نسيت أتمه قال يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر هل بعد هذا الخير لو في دخل من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم دعات شر دعاء ما قالش فسقة لا هل بعد هذا الخير من شر خير ووحش كما أو خير في في شر خير في دخل في بعد شر قال دعاته على أبواب جهنم يدعون الناس إليها فمن أجابهم إليها قدفوه فيها. عافان الله يقول نحن الآن كما حقق كثير من العلماء إننا الآن إننا في المرحلة الانتقارية ما بين خير فيه دخل كثير من الدعاء أو كل الدعاء فيهم علامة استفهام أو عليهم تعليق كل دعاء كل ديوخد من كل ويرد على قدر ما يرد عنه أو عليه ذا الدخل في بعضهم الدخم بيغلب عليه بعضهم الدخم بيغلب عليه فخذ ما غلب عليه الصلاح خذ منه الصلاح ودع منه الدخل وأعوذ بالله أو نعوذ بالله من الدعات على وجنه. قال لي دكتور من من ضربت على خدك الأيمن فأدل له خدك الأيسر بعند النصارى. المقابلة في الإسلام هو زيارة المصطفى اليهودي الذي كان يرمي الأذى أمام منزله. قال مر رد على النبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم يقصد الدعوة إنما تعرف وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مسلم إذا رأيت يهوديا أو نصرانيا يسير في الطريق فاضطروه إلى أضيق حسناً من ضيق عليه مش تدلوك كنائس ومعابد لا حسناً من ضيق عليه ومع ذلك النبي صلى عليه وسلم كان بيفعل القصة معهم من باب الدعوة وبالفعل قبلت الدعوة النبي منه فأمن ابن جرير اليهودي لهذي وذكر أن اليهودية نفسه قد أسلم بفضل الله جل ثم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى أن أتقبل منه منكم صالح الأعمال وأقول لكم لهذا واستكثر الله لي وليكم وصلى الله عليه وسلم